ومن النوع الأول أعمل المؤنث الظاهر المجاذي التأنيف أن يكون الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع تقول قامت الزيود وقام الزيود وقامت النساء وقام النساء قال الله تعالى قالت الأعراب وقال نسوه وكذلك اسم الجنس اورق الشدر واورقت الشدر فالتانيث في ذلك كله على معنى الجماعة والتذكير على معنى الجمع وليس لك ان تقول التانيث في النساء والهنود حقيقي لأن الحقيقيه هو الذي له فرج والفرج لا الجمع لا للجمع وانت انما اسندت رساله الى الجمع لا الى الاحاد ومن هذا الباب ايضا قولهم نعمت المراه هند ونعم المراه هند فالتانيث على مقتضى الظاهر والتذكير على معنى الجنس لأن المراد الجنس لا واحدة معينة مدحوا الجنس عموما ثم خصوا من أرادوا مدحه وكذلك بئس بالنسبة إلى الذنب كقولك بئس المرأة حماله الحطب وبئس المرأة هندو وان التأنيف المرجوح ففي مسألة واحدة وهي أن يكون الفاعل مفصولا بإلا كقولك ما قام إلا هند فالتذكير هنا أرجح باعتبار المعنى لأن التقدير ما قام أحد إلا هند فالفاعل في الحقيقة مذكر ويجوز التانيث باعتبار ظاهر اللفظ كقوله ما برئت من ريبه في حربنا إلا بنات العم والدليل على جوازه في النثر قراءة بعضهم إن كانت إلا صيحة واحدة برفع صيحة وقراءة جماعة من السلف فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله وبدع لحرف المبارعة التاء المثنات من فوقه وزعم الأخفش أن التانيث لا يجوز إلا في الشعر وهو محدود بما ذكرنا الحكم الخامس أن عاملها لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع في الأمر الغالب بل تقول قام أخواك وقام اخوتك وقام نسوتك كما تقول قام أخوك ومن العرب من يلحق علامات دالة على ذلك كما يلحق الجميع علامه داله على التانيث كقوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد اسلماه مبعد وحميم وقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار وقول بعض العرب أكلون البراغيث وقول الشاعر نتج الربيع محاسنا القحنها غر السحائب وقول آخر راينا الغوان الشيب لاح بعارضي فاعرضن عني بالخدود النواضر وقد حمل على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم منها قوله سبحانه وأصر النجوى الذين ظلموا والأجود تخريجها على غير ذلك وأحسن الوجوه فيها إعراب الذين ظلموا مبتدأ وأصر النجوى خبرا ثم قلت والثالث المبتدا وهو المجرد عن العوامل اللفظيه مخبرا عنه او وصفا رافعا لمقتفا به فالاول كزيد قائم وكقوله تعالى وان تصوموا خير لكم وهل من خالق غير الله والثاني شرطه نفي او استفهام نحو اقائم الزيداني وما مضروب العمراني واقول الثالث من المرفوعات المبتدا وهو نوعان مبتدا له خبر وهو الغالب ومبتدا ليس له خبر لكن له مرفوع يغني عن الخبر ويشترك النوعان في أمرين أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية والثاني أن لهما عاملا معنويا وهو الابتداء ونعني به كونهما على هذه الصورة من التجرد للإسناد ويفترقان في أمرين أحدهما ان المبتدا الذي له خبر يكون اسما صريحا نحو الله ربنا ومحمد النبينا ومؤولا بالاسم نحو وان تصوموا خير لكم اي وصيامكم خير لكم ومثله قولهم تسمع بالمعيدي خير من ان تراه ولذلك قلت المجرد ولم أقل اسم المجرد ولا يكون المبتدا المستغني عن الخبر في تأويل اسم البتة بل ولا كل اسم بل يكون اسما هو صفه نحو اقائم الزيداني وما مضروب العمراني والثاني أن المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه والمبتدأ المستغني عن الخبر لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام كما مثلنا وكقوله خليلي ما واف بعهدي انتما أنتما إذا لم تكون لي على من أقاطعه وكقوله أقاطن قوم سلمى أن نوى ضعنا إن يضعن فعجيب عيش من قطن وقول رافعا لمكتفا به أعم من أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا كقوم سلمى في البيت الثاني أو ضميرا منفصلا كأنتما في البيت الأول وفيه رد على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهرا وأوجبوا في قوله تعالى أراغب أنت أن يكون محمولا على التقديم والتأخير وذلك لا يمكن من في البيت الأول إذ لا يخبر عن المثنى بالمفرد وأعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلا كما في البيتين أو عن الفاعل كما في قولك أمضروب الزيدان وخرج عن قولي مكتفا بي نحو أقائم أبواه زيد فليس لك أن تعرب أقائم مبتدا وابواه فاعلا أغنى عن الخبر لأنه لا يتم به الكلام بل زيد مبتدا مؤخر وقائما خبر مقدم وأبواه فاعل به ثم قلت ولا يبتدا بنكره إلا إن عمت نحو ما رجل في الدار أو خصت نحو رجل صالح جاءني وعليهما ولعبد مؤمن خير وأقول الأصل في المبتدا أن يكون معرفة ولا يكون نكره إلا في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين وانهاها إلى نيف وثلاثين وزعم بعضهم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم فمن امثله الخصوص أن تكون موصوفة إما بصفة مذكورة نحو ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا عبد مؤمن خير من مشرك أو بصفة مقدرة كقولك السمن منوان بدرهم فالسم مبتدا ومنوان مبتدا ثان وبدرها من خبره والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدا الأول والمسوغ للابتداء بمنوان أنه موصوف بصفة مقدره أي منوان منهم ومنها أن تكون مصغره نحو رجيل جاءني لأن التصغير وصف في المعنى بالصغر فكأنك قلت رجل صغير جاءني ومنها أن تكون مضافه كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد ومنها أن يتعلق بها معمول كقوله صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة فأمر ونهي مبتدآني نكرتان وسوغ الابتداء بهما ما تعلق بهما من الجار والمجرور وكقولك أفضل منك جاءني ومن أنسلة العموم أن يكون المبتدأ نفسه صيغة عموم نحو كل له قانتهم ومن يقم اقم معه ومن جاءك اجئ معه أو يقع في سياق النفي نحو ما رجل في الدار وعلى هذه الأمثلة قسم أشبهها ثم قلت الرابع خبره وهو ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور وأقول الرابع من المرفوعات خبر المبتدا وقولي مع مبتدأ فصل أول مخرج لفاعل الفعل وقولي غير الوصف المذكور فصل ثان مخرج لفاعل الوصف في نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان والمراد بالوصف المذكور ما تقدم ذكره في حد المبتدا ثم قلت ولا يكون زمانا والمبتدا اسم ذات النحو الليلة الهلال متأول وأقول لما بينت في حد المبتدا ما لا يكون مبتدا وهو النكره التي ليست عامة ولا خاصة بينت بعد ذلك حد الخبر ما لا يكون خبرا في بعض الأحيان وذلك اسم الزمان فإنه لا وقع خبرا عن أسماء الذوات وإنما يخبر به عن اسماء الاحداث تقول الصوم اليوم والسفر غدا ولا تقول زيد اليوم ولا عمرو غدا فاما قولهم الليلة الهلال بنصب الليله على انها ظرف مخبر به عن الهلال مقدم عليه فمؤول وتأوله على أن أصله الليلة رؤية الهلال والرؤية حدث لا ذات ثم حرف المضاف وهو الرؤية وأقيم المضاف إليه مقامه ومثله قولهم في المثل اليوم خمر وغدا أمر التقدير اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر ثم قلت الخامس اسم كان وأخواتها وهي امسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس مطلقا وتالية لنفي أو شبه زال ماضي يزال وبرح وفتئ وانفك وصلة لمال وقتيه دام نحو ما دمت حيا وأقول الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها الاثنتي عشرة المذكورة فإنهما دخلنا على المبتدا والخبر فيرفعنا المبتدا ويسمى اسمهن حقيقة وفاعلهن مجازا وينصبن الخبر ويسمى خبرهن حقيقة ومفعولهن مجازا ثم في ذلك على ثلاثة أقسام ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي ثمانية كان وليس وما بينهما وما يشترط أن يتقدم عليه نفي أو شبه وهو النهي والدعاء وهي أربعة زال وبرح وفتئة وانفك نحو ولا يزالون مختلفين لن نبرح عليه عاكفين وتقول لا تزل ذاكر الله ولا برح ربك مانوسا ولا زال جنابك محروسا ويشترط في زال شرط اخر وهو ان يكون ماض يزال فإن ماضي يزول فعل تام قاصر بمعنى الذهاب والانتقال نحو إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالك إن من أحد من بعده وإن الأولى في الآية شرطية والثانية نافية وماضي يزيل فعل تام متعد بمعنى ما ز يقال زال زيد ضأنه من معز فلان اي ميزه منه وما يشترط أن يتقدم عليهما المصدريه ان عن ظرف الزمان وهو دام وإلى ذلك أشرت بالتمثيل بالآية الكريمة كقوله سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية أي مدة دوامي حية فلو قلت دام زيد صحيحا كان قولك صحيحا حالا لا خبرا وكذلك عجبت مما دام زيد صحيحا لأن ما هذه مصدرية لا ظرفية والمعنى عجبت من دوامه صحيحه ثم قلت ويجب حذف كان وحدها بعد أما في نحو أما أنت ذا مفرد ويجوز حذفها مع اسمنا بعد إن ولو الشرطيتين وحذف نون مضارعها المجزوم إلا قبل ساكن أو مضمر متصل وأقول هذه ثلاث مسائل مهمة تتعلق بكانة بالنظر إلى الحذف إحداها حذفها وجوبا دون اسمها وخبرها وذلك مشروط بخمسة أمور أحدها أن تقع صلة لأن والثاني أن يدخل على أن حرف التعليل والثالث أن تتقدم العلة على المعلول الرابع أن يحذف الجار الخامس أن يؤتى بما كقولين أن أنت منطلقاً انطلقت وأصل هذا الكلام انطلقت لأن كنت منطلقا أي انطلقت لاجل انطلاقك ثم دخل هذا الكلام تغيير من وجوه أحدها تقديم العلة وهي لأن كنت منطلقا على المعلول وهي انطلقت وفائدة ذلك الدلالة على الاختصاص والثاني حذف لا ملء التي وفائدة ذلك الاختصار والثالث حذف كان وفائدته أيضا الاختصار والرابع انفصال الدمير وذلك لازم عن حذف كان والخامس وجود زيادة ما وذلك لإرادة التعويض والسادس إبغان النون في المين وذلك لتقارب الحرفين مع سكون الأول وكونهما في كلمتين ومن شواهد هذه المسألة قول العباس بن مرداس رضي الله عنه أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الدبع أبا منادى بتقدير يا أبا وخراشة بضم الخاء المعجمة وأما أنت ذا نفر أصله لأن كنت ذا نفر فعمل فيه ما ذكرناه والذي يتعلق به اللام محذوف أي لأن كنت ذا نفر افتخرت علي والمراد بالضبعي السنة المجدبة المسألة الثانية حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها وذلك جائز لا واجب وشرطه أن يتقدمها إن أو لو الشرطيتان فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فتقديعه إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر وهذا ارجح الأوده في مثل هذا التركيب وفيه وجوه أخر والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد أي ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد المسألة الثالثة حذف نون كان وذلك مشروط بأمور أحدها أن تكون بلفظ المضارع والثاني أن يكون المضارع مجزومة والثالث ان لا يقع بعد النون ساكن والرابع ان لا يقع بعده ضمير متصل وذلك نحو ولم يكن من المشركين ولم أكو بغية ولا يجوز في قولك كان وكن لانتفاء المضارع ولا في نحو هو يكون ولن يكون لانتفاء الجزم ولا في نحو لم يكن الذين كفروا لوجود الساكن ولا في نحو قوله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلم تصلط عليه وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله لوجود الضمير ثم قلت السابس اسم أفعال المقاربة وهي كاد وقرب وأوشك لدنو الخبر وعسى وخلولق وحرى لترجيه وطفق وعلق وانشا واخذ وجعل وهب وهلبل للشروع فيه ويكون خبرها مضارع واقول السادس من المرفوعات اسم الافعال المذكوره وهي تنقسم باعتبار معانيها الى ثلاثه اقسام ما يدل على مقاربة المسمى باسنا للخبر وهي ثلاثة كاد وقرب وأوشك وما يدل على ترجي المتكلم للخبر وهي ثلاثة أيضا عسى وحرى وخلولقا وما يدل على شروع المسمى باسمها في خبرها وهي كثيرة ذكرت منها هنا سبعة فكملت أفعال هذا الباب ثلاثة عشر كما أن الأفعال في باب كان كذلك فهذه الثلاثة عشرة تعمل عمل كان فترفع المبتدا وتنصب الخبر إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا. ثم منه ما يقترن بأن ومنه ما يتجرد عنها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب المنصوبات ولولا اختصاص خبرها بأحكام ليست لكان وأخواتها لم تنفرد بباب على حدة قال الله سبحانه يكاد زيتها يضيء عسى ربكم أن يرحمكم وقال الشاعر وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فانهض مهض الشارب السكر وكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر وقال الاخر هدبت ألوم القلب في طاعة الهوى وقال الاخر وطئنا ديار المعتدين فهلهلت نفوسهم قبل الإماتة تزهكه وهذان الفعلان أغرب أفعال الشروع واتفق أشهرها وهي التي وقعت في التنزيل وذلك في موضعين أحدهما وطفق يخصفان أي شرع يخيطان ورقة على أخرى كما تخصف النعال ليستترا بها وقرأ أبو السنال العدوي واتفق بالفتح وهي لغة حكاها الأخفش وفيها لغة ثالثة طبقة بباء مكسورة مكان الفاء والثاني فطفق مسحة أي شرع يمسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحة أي يقطعها قطع ثم قلت السابع اسم ما حمل على ليس وهي أربعة لا تفي لغة الجميع ولا تعمل إلا في الحين بكفرة أو الساعة أو الاوان بقلة ولا يجمع بين جزئيها والأكثر كون المحذور في اسمها نحو ولا تحين مناص وما ولا النافيتان في لغة الحجاز وإن النافية في لغة أهل العالية وشرط اعمالهن نفي الخبر وتأخيره وأن يليهن معموله وليس ظرفا ولا مجرورا وتنكير معمولي لا وأن لا يقترن اسم ما بإذ الزائده نحو ما هذا بشر ونحو ولا وزر مما قضى الله واقيا وإن ذلك نافعك ولا ضرك وأقول السابع من المرفوعات اسم ما حمل في رفع اسم ونصب الخبر على ليس وهي أحرف أربعة نافية وهي ما ولا ولا ت وإن فأما ما فإنها تعمل هذا العمل بأربعة شروط أحدها أن يكون اسمها مقدمة وخبرها مؤخرة والثاني ألا لا يقترن الاسم بإن الزائدة والثالث ألا لا يقترن الخبر بإلا والرابع ألا يليها معمول الخبر وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا فإذا استوفت هذه الشروط الأربعة عملت هذا العمل سياء أكان اسمها وخبرها نكرتين او معرفتين او كان لسم معرفة والخبر نكرة انتهى الشريط الخامس والكتاب بقية عن الشريط التالي